قال لي شخص يعمل في الإسعاف في الأحم يقول طلبنا مرة إلى أحد البيوت بيت كبير عظيم دخلناه قادنا الذي فتح لنا قادنا قال تعالوا ورائي في هنا حال مرضية أخذنا إلى إلى غرفة صغيرة موجودة في البيت يكون يقول نظنها مخزن ولا غرفة غساله ونشافة فتحنا وجدنا وفتح وجدنا شايب على سرير غرفة منتنة قذرة رائحتها عفنه وهذا عليه وعرفنا بعد ذلك أنه أبوه قال شوفوا على الجهد شوفوا وضعوا هذا يموت ولا علينا ولا يصير مشكلة قالوا هذا الأمام القصر كبير البيت الكبير ما وسعه ما وسع هذا الاب ما عطاه هذا الضاق البيت الكبير عن هذا الاب هذا الموجود واحد ذهب قال لزوجتي اركبي معي قالت وين توديني قال اركبي بس وخذها وين المحكمة ايش فيه قال أبو اسجلك البيت باسمك عنده قصر كبير قالت ما يحتاج هذا ونحن وعياني قال لا لا بس سجل أحسن. سجل صك أفراغ افرغ البيت باسم زوجتي ما مر على الزوج عشر أيام واختاره الله ومات أول ما مات جاء الاولاد قالوا للأم يعني تعرفين البيت هذا كبير وعلينا وما في داعي كل هذا ونبغى يعني نبيعه ناخذ لك شقه صغيرة على قدر على هنا ونتمشي وهذا البيت ما, ما قالت في نفسها الله رحمة الشيء زوجها رحمة الله عليه فعلا حسب للمستقبل قالت لهم الآن فترة العدة وتعرفون أن العدة يجب على الزوجة تعتد فيه بيت الزوج خلوا لي البيت هذ أربع عشر ايام أيام بعدين تأخر إذا انتهت العدة تعالوا تعالوا إليه اليوم العاشر ما مأعلى على الحد جاءوا قالوا موضوع البيت قالت اي موضوع البيت شوف الورقه هذه هذه صوره الصك وعندي عشر صور وعندي الاصل في مكان ثاني غير البيت هذا البيت سجل ابوكم يا عاقين باسمي قبل وفاته رحمه الله ويعلم هذه الخلفه التي راى اثارها قبل ان يموت وحسب حسابكم كل واحد ياخذ عارف ويطلع يطلع برا ما أحد له حق في البيت هذا بيتي اطلعوا انقلعوا من البيت أخذ كل واحد عمش ويطلع مدحورا مقبوحا منبوحا هذا, هذا قلة الوفا هذا شيء من الأمثلة التي كثيرة تحدث في هذا الزمن. قال أبوهم عنده عمارة يخ... ياخذ العمارة وأبوهم صار يخرف في آخر الزمان في آخر عمره وصار يفقد الذاكرة أحيانا لما صار قالوا له إجت أحب البر تحب البر نطلع البر فرح ان أولاده في النهاية سيعملون له رحلة يطالبهم من زمان رافضين مشغولين مشغولين مشغولين أخذوا للبر إلى مكان بعيد بعيد في الصحراء نصبوا الخيمة وعملوا وجلسوا إلى أن رجل هذا جاءت له الحالة المعروفة التي يغيب فيها عن عقله ويدخل في الحالة الخرف هذه قال أخوهم هذا واحد منه قالوا أنتم تقدموا روحوا وأنا بجي براكم. ولما اطمأن أن الأب هذا لن يعني لن يعود إلى عقل بسرعة أخذ حاله مشى راح بقي الولد الأب هذا مرني في الصحراء وحده قدر الله أن يعود إلى عقله قبل أن يموت قام يمشي في الصحراء هائما على وجه لا يدري وين وين يولد هام هام على وجه لكن قدر الله أن يصل إلى الطريق الرئيسي بعد ودة ليبصر بي راعي سيارة يركبه معه شايف شايف على الطريق أركب معه في فالطريق بدأ الأبي يستوعب يعود إليه عقله وصاحب السيارة يقول وين تبغى وين كذا قال وديني وديني البلد بلد هذه هذه بلدي هنا وداه أول ما ذهب راح هذا قالوا راعي مكتب العقاري ترى عيالك كانوا أنت تبيع العمارة ومن عيالك كانوا يتكلمون عن أخذ صك العمارة وراح إلى ملجأ العجزة دخل على مدير الملجأ قال اسمع انا ما عاد لي مكان برا الملجأ هذا ضاقت علي الدنيا وحددها وبالقصة أولادي كذا كذا هذه العمارة وقف على الملجأ ومن الآن فصاعدنا سأسكن فيه أنا واللي معي نستفيد من ايراد هذه العمار خرص هكذا نتيجة العقوق التي يفعلها هؤلاء المسلم من المسلمين موجودين بين المسلمين هكذا يفعل وربما ما يقدر الولد هذا أنه ربما يسقى بنفس الكأس وأن تكون أشد قسوة هذا عق كان يجر أباه برجله إلى الباب فكان له ولد عق منه يجره برجلة إلى الشارع فيقول حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى الباب فقال الزائد صدق مني عليك أنا إلى الشارع أنت كنت جر أبوك أباك إلى الباب أنا جرأك إلى الشارع صدق أراد أباً يذهب بأبي إلى مغارة يتخلص منه لأن زوجته تقول خرص طفشنا, طفشنا الشايب هذا وسخ علينا البيت ونجاساته في كل مكان شيله على وقرأ خلاص ولا ما أجلس معه أخذ أباه وديه إلى كهف إلى مغارة إلى وقال لولده حفيد الجد هات لحاف لجدك الولد كان ذكي فجاء شق اللحاف نصفين وأخذ انتبه الأب قال أنت ليش, ليش جبت نصف الحاف قال أنا مخبي لك نصف الثاني للمستقبل قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير